که شرمندهی تلاوت آیات دوم تا 24 و چهارم از سوره مبارکه یوسف علیه السلام باشید با صدای شیخ هاشم حیبه به مدت چهل و دقیقه بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا أَنْزَلْنَا الْكُتُبَ وَالْمَوَازِينَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كانا قوصي بما وقيل ايكلك هو عند الله الله الله <صيح> لك <صفز> سوا عليك من القصاص بما رقينا. وشاك وكذا والشمت والقضى ورأيتهم لي ساجدين اللهم صلى قُلْ لِقَلْبِي يَا أَبَتِ إِنِّي وَأَيْتُ أَفْقَدَ شَرَكُكَ وَكَوْنَ أنا عبادة ، عن ندي؟ الله الله الله الله. الكاء payment قال يا بني لا ن ي على ا ت م ف مولانا الله اكبر قادر حتى نرى خاطر كل من سي عيب وَيُتَمَّنُ يَأْمَلْ فَإِنَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ Yes. Let's go. Let's go. Let's go. قالوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خواب Thank you. الله الله الله اكبر قالوا این کلام. تقولوا لا اعبدنا فبيك قوه ربنا تبارك الله الله ما الله الله it yeah. off. Yeah. Yeah. می Girl was جميل والله جميل تكفى وجاء <تصفيق> الزمير <تصفيق> <تصفيق> وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ذو الجلال والكرام مذود I <laughs> بس عليك بالله اللي احنا دخلنا من في on the phone. What? ايوه <repeat> دي <repeat> <repeat> يا عم الله بسم الله اطلع على القهوه دي بتاعتي والله بره قوي ايمان ده مدهش في نفسه ده كويس تعال كده وراك اهو لا بالملايئة الله الله الله والله يا فندم a uh -huh. نه، بیا بیا diye ee yine gidene abi hadi gel tekrar